سراطَ الذيينَأَ عَمتَ عَلَهِم غَير المَغْضُ فيِ عَلَهِم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 وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبَلُّغُ أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحِيهِ وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ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 فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النار يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو من قَبْلُ شَيْئًا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 فَاسْتَبِقُوا إِلَى وَعْدَ مِنْ رَبِّكُمْ فَإِمَّا عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فَإِنَّمَا يُرْيَدُ بِكَ بَعْضُ الَّذِينَ عدهم أَوْ يُرْجَعُونَ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 فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هناك المبطلون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثار في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ فَلَمْ يَكُ لَهُمْ فَعْلُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ